لَكُمْ فِي هَذَا مَثَلٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى ثُمَّ إلى إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ لَكُمْ فِي هَذَا مَثَلٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى ثُمَّ